و أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما أن اللَّهَ سو الْغُيُوبِ جو يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا ہوں سو ن مین ہوں فِرَّ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ موسیقی قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَضُونَ فَلْ يَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك تقاتلوا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَنْ يَعْدُهُ وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَنْ يَعْدُهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى 指捕 What is that? استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأنوالهم وأنفسهم أنها رخاد الدين فيها سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس عليم Lòng